إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم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 وتجادلونك في الحق بعدما تبين لك ان ما يساقون الى الموت كانما يساقون الى الموت وهم يمرون واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتردن ان غير ذات الشوكة تكون لكم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 وما جعله الله إلا بشرا ولتفم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنا منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان، واليا رب طالق قلوبكم، واليا رب طالق قلوبكم، ويتبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاءوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء ومن يولهم يومئذ جبرو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فأ أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأراه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُلْقِي كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُدُّوا عَدًّا ولن تُغني عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت ۗ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا استمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا لله ولرسول إذا دعفوا لما يحييكم واعلموا أن الله يحور بين المرء وقلبه وأنه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خافة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض مستضعفون في الأرض تكافون أي يتقطفكم الناس فأوكم فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله دهوه أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفّر عنكم سيئاتكم ويوفّر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفْحِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا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 من وما كان الله ليعذبهم وأن تفهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا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 ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة الأولي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير وإن لو فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسة فأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم الفرقان يوم التقى الجمال والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسدل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينا وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم, لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه آليم بذا في الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينه ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفهولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا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 وقال لا ظالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون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 الذين كفروا الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في كل محره وهم لا يتقون فاما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم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 إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واقرين من دونهم واقرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يشرون صابرون يغلبون مئتين وإياكم منكم مئتين يغلبون ألفا من الذين كفروا يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خف الله عن وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 1000 ألف يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ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 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ قُل لَّمَّا أَنجَيْتُمُوهُم مِّنَ الْبَأْسِ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونفروا أولئك بعضهم أولياء وبعض، والذين آمنوا ولم يهادجو ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهادجو، وإن استووا صاروكم في الدين فعليكم نصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم مفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا لئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأول الأرواح بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم